كن من سائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم لا يقولون مكرًا من القول وزورا وإن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 وَمُلَّاهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَينِ مُتَدَابِعَينِ مِنْ قَبْلِ أَيِّ تَمَاسَ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ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 119. فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون 110. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن